Şahmin, benle selamim, ala Muhammed, ya berhu Şahmin. يوم القيامة على تحمل يا برغو ناوشا قل نبي ناوشا يوم القيامة على تحمل يا برغو شامل Allahü Selamim, <Sessizlik> Muhammed, Ya Belgul Şami, Selam. صلي وسلَّم خير الأنام يا بلغ نمنام وزرت زمزم صلِّ وسلَّم خير الأنام يا بلغ شامِ بلغ سلَّم I'm